لايااء بليزُ م منك أن تتسج م خلَكُ بدي قالاء بليز م منك أن تتسود ما خلَك بدي أستك برت أمكت م من العالين